بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على الله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين هذه قراءه في تفسير الكريم الرحمن للعلامه الشيخ سعد الله رحمه الله تعالى ورحمه الانسان نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام رسول الله وعلى <تصفيق> اله وصحبه الى في تجري الكريم الرحمن تجري الكلمة الرحمن للعظامة عبد الرحمن المصر العديد أحمد الله تعالى قال الله تعالى ولا يؤمن الذين قالوا ان إلا الله من كان من كان فحكموا وكان الجنه يدين سبحان الله شوف التاول شوف التعدي والحجور ها لا يقون يدخل الجنه اليهود ودول يقولوا ما يدخل الجنه الا المصار. الله المستعان تجرب لأن الله عز وجل عاصم هذه الأمة بمنهجها المستقيم التي فرقت فيه بين حق الرب وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المخلوق نحن لا نجزم لأحذر أنه من أهل الجنة أي كان إلا من ورد به النظر والذين نشهد لهم بالجنة على قصمين من شهد لهم النص بالشخص ومن شهد لهم النص بالوصف مع هذا, مع هذا لا نتجرا نصفه او ان نسجم لأحد بجنه او نار بالشخص فنحن نوقن يقينا لا بليس فيه ان ابا بكر رضي الله عنه في الجنه وان عمر في الجنه وان عثمان في الجنه وان علي في الجنه وان ثابت بن قريب في الجنه وان عائشه في الجنه وكل هؤلاء في الجنه لان النص ورد باعيانه باشخاصه فنحن نجد والله سبحانه لا يتبدل القول لدي الثاني من نص عليه النص بالوقف نحن نشهد ان المتقين في الجنه وان المحسنين في الجنه وان المجاهدين في الجنه اذا تحققت هذه الاوصاف لكن انت مؤمن في الجنه نحن نقول بالعموم فعندنا حكم على النوع وعندنا حكم على العاده حكم على النوع فلن نتعبد نقول باطلاق المؤمنون في الجنة طبعا مؤمن أبقى في الجنة نقول الله عزيز نحسبك إن شاء الله نحسبك يبقى عندنا شهادة بالنوع وشهادة بالعين العين ما يجروا واحد يقول انه فلان في الجنة الا من شهد له النص وعينه وعينه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى هذا المعنى وإلى الأدب في مستهادة حينما قالت عائشة طوبى له عصفور من عصفير الجن من صغير ولا صنع شيئا فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا ينبغي أن يتأدب ولا يجزي الله أعلم مكان عمي وقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأمر رسول الله ما يفعل به حديث عثمان في, في هذا كله مبني على أدب وعلى كمال الادب وان الإنسان لا يتجرع على هذا الباب فضلا بها نقول لا يدخل الجنة إلا المسلمون من هذه الأمة لا المؤمنون المسلمون من كل أمة فمن حقق هذه الاوصاف دخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء تجرؤوا كما تجرب على كثير من الأمور ما هو الشيء الذي متجرأ عليها هؤلاء اليهود والنصارى حتى وصلت الجداله إلى هذا الجزم الذي جذموه شن قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهودا والنصارى يقولون لا يدخل الجنه الا من كان ايه نصارى وفي الايه السابقه معنا لم تمس الله إلا اياما معدوده يعني المساله بايديهم هم اللي يتحكموا فيها وهم اللي يتصرفوا فيها حتى لو دخلوا النار فهي ايام معدودات وإلى حتى قال في إبراهيم عليه السلام دول يقولوا إبراهيم يهودي ودول يقولوا إبراهيم مصراني وما كانت مصرانية ولا يهودية حين كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرفاً مسلم هؤلاء يقولون إبراهيم معنا ودول يقولوا إبراهيم معنا هذا كل تخرص وتعدي عن الحد الذي أدن لهم فيه لهذا التفضيل هذه الأمة ليس عبثا يا أخوان هذه بالأمة بتوفيق الله يتبارك وتعالى شوف سبحان الله سبحان الله تفلع عصور اليهودية من مثل هذا الاجتماع لا يمكن تجد الحق يقوم عليه الرجال كده ويعلمون ويربون وإذا لكانوا كانوا مسلمين وإذا لا كانوا مسلمين لأنه لا وجد الحق عندهم والإتباع الصحيح عند اليهودية ولا النصرانيات عاملوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن شوف احنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وزيننا غض طري طري معصوم الحمد لله والرشد موجود والهدايه موجوده لمن التمساه وارادته فالدعاه والعلماء يقومون في الامه قام الانبياء في بني اسرائيل اذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من الذي يحمل اذا الدين هذا يحمله من كل فمن كل قرن عذوله من العلماء ومن الدعاء الربانيين فيدعون الناس إليه رضاً طويل ولهذا الحمد لله عصر الله عز وجل الشريعة من الزمن ومن الانزفار بل إلا الله سبحانه يرسل على كل لئة سمة من يجددوا للناس دينهم سواء كان عالماً وحيداً أو اثنين أو, اثنين أو ثلاثة او طائفة او غير ذلك المهم أنه يحصل التجديد لهذه الأمة في دينها في كل عصر ولله الحمد لله قال <تصفيق> أنا أقول عليه دعوات ودعى مساعد عسى مساعد في القرآن سأنا لا يدخل الجنة الله هو الذي يدخل أو يدخل يعني أنت تدعى دعاء وأنت قلت لا يدخل الجنة إلا يهود أنت دعاء يصف قلب الدعوة على من قالها إذا لم تكن مدعومة بالبرهن إيه أنت تقول مش ندخل جنة اليهود وإحنا نقول كلنا ما تدخل جنة إلا اليهود فخبرا قالوا يما أن <تصفيق> يجب أن يجب جنة الضران وإذا كذبوه بشكل الدعوة ثم تكرى على أنه أن تريد العالم لكل أحد الدعوات وهذا وصل قاعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لكن البينه على المدعي ويمين على منكر فكل من ادعى دعوه لابد من ايه like. لم تكن بينتك فيمين الاخر لكن كل من دعوة لابد من واحد قال نقول والله هذه امرأة متسهلة وبعض الناس تدخل عندها وبعضها طيب مثلا رئيسها تزمي هذا ليس يؤخذ باللازم انه يدخل عند ناس امرأة زانيه ما يصش طيب قلان اخذ مالي طيب ما بينته فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجاله امواله قومه ودماءه لكن البينته على المزاعي واليمين على من انكر به قاعده نافعه جدا جدا جدا قل هاتوا بها لكم ان كنتم صادقين فكل من يدعي هذا مبتدع طيب دعوتها ببنت عليه ما الدليل يدعن هذا سنه سني طيب ما الدليل كل من يدعي دعوه لا بد لها من وإلا كانت دعوه جوفاء لا يؤخذ بها ولا تساوي شيئا لكن على من على عن هذه تدخل في أحوال كثيرة جدا لو أنا ما اتبعوا واحد جاي يقول لك والله إذا فلان عمد فلان سوى طيب أخي عندك بينة لا بس هكذا ما سيقولون الناس ليش حجه, حجة. لا بد أن نطلب بينة لكن بينة تعالى المجال حتى الزوج لو جاء يدعي في زوجته وهذا صعب صعب أن يدعي الزوج وأن في هذا بأنه راى رجل مع مرأة لا تقبل دعوان أصلا الا اذا اقمت عليها برهان و لكن لما كنت زوجه فإن بينينا فك تختلف عن بينه الاخرين الاخرون يطالبون باربعه شؤون لكن انت تطالب باربعه ايمان تقوم مقام هذه الاربعه والخامسه ان غضب الله سبحانه وتعالى أنا لعنة الله سبحانه وتعالى عليك كنت من الايه من الكاذبين والزوجه كذلك يمكن الفضل عن مشاعر هذه الايمان لكن لا بد فهذه الايمان تقوم مقام البينة. لا بد ما في احد يقبل القول فيه الا ببينه وانتبه يا اخوان هذه مساله جدا ولهذا ائمه الجرح والتعديل من ائمه السنه لما يقولون مثلا فلان هذا ضعيف فلان هذا ثقه فلان هذا كذا فكل هذا ببينه ما يقولونها مجامله ولا عبثا ولا كذا إنما يقولون ذلك ايه يقولون ذلك ببينات عندهم فمن أقام على دعوته بينه قبل والا اردت دعوات كائنا من كان قال فاروق عمر رضي الله عنه لأمير ل ل ل عبيدنا لو أن أم أميرا مؤمنا وجد وجد رجلا مع مراسل أخبر بذلك يجد اربعه شهود قال إلى يجد اربعه شهود فحد في ظهر حتى ولو كان عمر حتى كان عمر لم يستثنى عمر من هذا لم يستثنى عمر من هذا ولذلك نابوا الصحيح الصحيح الورد عن المخالف في اقامه الحد على ثلاثة من الصحابة لما لم تستكمل اربعه ايه شهود في هذا. هذا حد الله سبحانه وتعالى وكذلك اقيم الحد على تكلم في عائشه رضي الله وهم صحابه كحسان وحمزه من جحش وغير هؤلاء يبقى بينا على الجزئيه هذه قاعده جميله جدا نافعه قولها برهنت هذه تقال لكل من يدعي دعوه في اموال في اعراض في كذا يقال له اين بينتك او حد انتظارك او لا تسمع دعواتك فتبكي اموال او كذا نعم قال ولكن من اشهر له بالله ان يطمع لله اعماله ديه بالوظف ولا بتعيين طائفة أو إسرى يعني الله حالهم على لا تقول يهودي ولا صرنا نقول من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يرجع له الجنس سواء منكم أو من النصارى أو من المسلمين من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره وطبعا من أسلم وجهه لله ومحسن فلم يبقى نصرانيا على على من ولا يبقى على يهود زيتني وإنما سيقول مسلماً من أتلم وجهو لاي وهو محسن إخلاص ومتابعة إذا كل هؤلاء نصارى بينا يعيشون ويبطون على نصرية ولو تمسكوا بأنهم أتباعني فإنهم كفار كلهم في النار كل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار نجزي بهذا القول بل من شك في كفر هؤلاء فهو كافر من شك في كفر اليهود وكفر النخاء فهو كافر لأنه يجوز أن يكون له دليل السابع غير دليل النبي صلى الله عليه وسلم. هل شكنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل غدرين وأهل ريع الطوارئ؟ هل تكون شهادة خاصة أو بالوصف؟ لا خاصة. يظلم حسروهم. حسرون. ولا كلونا في المؤمنين والمفسرين ولا. المهاجرين والأمصار لكن أهل بد شهادة خاصة أهل باعة الرضوان شهادة خاصة ولدي نشهد لأهل بد كلهم ثلاثمائة وبيض عشرة إنه مئة جنة الرضوان وقمنا ألفاً وربعمائة وما جاء في الجابة كلهم من آمين الجنة نعم قاطع سنة كل من نشهد هؤلاء يسن هناك ولدي حسرهم بعض أهل العلم طبعا نعم وهو الجنة إن شاء الله عليهم البعير ولا قوم عليهم ولا يحزنون أعرض من أمر مذبوب ولا من أن ذلك هو من فلا نذهب الا أي أمر محبوب وقالت يقول ليس في على شيء وقالت النصار في أقود على شيء وهم يدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون بالتقل منه فما يحكم أيضا يوم الثيابة فيما كانوا فيه وذلك أنه بدأ بأهل الكتاب الظواب الحمد إلى أن بعضهم كما فعل الكوميون من مشرك العرب وغيرهم فكل مره يضلل اخرى ويحكم الله في الاخره فان المقترفين بحكمه العدل الذي اقضى به عباده فانه لا قول ولا نزال الا لمن صدق جميع الانبياء والمبتلين وابتدا اوان ربه واجتنب نواهيه ومن هو فهو ناري. وهذا أكبر الشهاد على أنهم ليس على شيء. إذا في اليهود ليس في النصرة على شيء، وقال في اليهود على شيء. وفي الحقيقة لا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء شيء. لكن ما لهم يتفقون سبحان الله إذا كان العدو لهم هو الاسلام اتفقوا عليه. يعني مثلا اليهود يشوفوا خلق على النصرة أو النصرة خلقوا على اليهود على لا ت أنت منسى ما لهم يتفقون على هذا لأنهم يعلمون أن الإسلام انما في الحقيقة ضرب لهؤلاء وضرب لهؤلاء فاجتمع كيف الكلمة على هذا وإن كان بينهم ما بينهم من العدد وفي هذا أيضا البيان للقاعدة العظيمة أن أهل الباطل ليسوا على شيء أي كان أي كان فليسوا على شيء فالجهنية ليست على شيء والمرتدلة ليست على شيء والأشائر ليسوا على شيء والقدرية ليس على شيء كل من ظرفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتكنه ولم يتر على موجب النقص فإنه ليس على شيء ليس على شيء أي دعوة باطلة فليست على شيء مش فقط اليهود والنصارى كل دعوة باطلة فليست على شيء وان رعت وحصل لها من العلو مثلا الوقت ما حصل لكن اعلم انها ليست على شيء وانها الى زوار ان شاء الله تبارك وتعالى ليست على شيء لانه ما اقاموا عروشهم على حق وعلى بينتهم فكل اهل الباطل ليس على شيء وكذلك الامر الثاني لان السنه الكونية تقتضي ان اهل الباطل يختلفون ما يعلن اتفاق شوف كده وانت تقرأ في فرق الخوارج فرقه واحدة لا قرابة عشرين سرقة الروافق قرابة عشرين سرقة فرق انتعدلتها لأن الاختلاف فيما أهل الباصل يوصلين لكن آلة سنة والجماعة كم فرقه واحدة لوعة قول يقول يقولون ان الشره جماعه طائفه ثالث الاشاعره تبع عبد الحسن الاشاعري والماتريديه تبع ابو منصور ابي منصور الماتريدي لا وفين هي السنه الاشاعره والماتريديه طب فين هي السنه الحقيقي ما فيش اهل سنه يعني هم حكموا واختطروا وأغلقوا الباب عليه حتى لا نفكر يعني انا السنه الحقيقيون إن انما طائفة آل السنة طائفة فقط اهل السنة طائفة أشاعرة وما وحتى في قال قال آل السنة ومذهب اهل السنة كل هذا هو مذهب الأشاعرة وليس مذهب أهل السنة فال السنة لا يكونون طائفتين أبدا ولا ثلاث ولا أربعة آل السنة طائفة واحدة قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا اثنان ولا أربع ولا كمان إلا واحد إلا واحد فالحق واحد قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا علي اليوم والحال شو برضه هذا بالوصف ما أنا علي اليوم والحال فكل ما شقق هذا الوصف كان من الفرقه الماجية والطائفه المنصوره فأهل الضمان بينهم ما بينهم هنا الاختلاف في المعطلة اقسام جهنية ومعتدلة وأشاعرها ومفوضة الممثله اقسام الرواسب اقسام الخوارج اقسام كل هؤلاء اقسام لكن اهل السنه والجماعه صدقت الوحيده وطائفة الوحيده واذا بينهم ما حصل من اختلاف الفروع اذا ما يقتضيش واحد لك يقول لكم السنة أربع يا اربع مزاهد حنفيه وشفيعيه وملكيه وحنبليه هذه ليست مذاهب مختلفه في الاصول ابدا انما هذا اختلاف في الفروع لا يتمثل في الأصول وإنما الفرق وغير ذلك ميزان الاختلاف والاتفاق هو ميزان الاتباع في النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والمنهج إنما الأمور الفرعية هذه قد يقع فيها الاختلاف وأصولهم واحدة حتى في الفروع هذه أصولهم واحدة في مصادر الاستدلال من القرآن من السنة من الإجماع من القياس من الكذا هذه أصولهم واحدة لا قد يتباين الاستشهاد في حق اداره حكم ايه شرعيا في مسألة معينه نعم النبي صلى الله عليه وخال في النار فنحن نقول كلهم في النار لكن هل يحصل هذا التخريج لا الذي ذكروا في كلامه سبحانه وتعالى وقائمه السنه ان هذا من الباب الوعي لكن هذا الصرح منه ما من يخلد أشخاص ومن المتوعد بالنار فيعذبهم يقض ومنها المتأول المعذور الذي يعظم فلا يدخل النار اصلا فاني على أكثر وقد يكون الشخص داخل الطائفة يجري عليها نعم كل متأول أراد الحق ولم يبلغه أراد الحق لكن لم يبلغ واحد يريد الحق الله سبحانه وتعالى مطلع عليه انه لو علم الحق لن لك لكن الاشكال إنه ما سمع إلا عن هذا البطل الذي عنده أشعرية ولا كذا نشأ في هذه البيئة وترعرع فيها ودول المشايخ ودول علماء وما سمع عن نقد لهذا ومات على ذلك فهو وهو يحسب أنه يصنصون عنه هذا غير على فكر هذا وبلغه الحق واصر عنه فمن المعذور؟ المعذور الذي يشتهد في إدارات الحق ولكن لا يتعف ولم يبلغه إلا الذي عنده أما الذي بلغه الحق فأعرف هذا لا يعرف لا لا لأنتم مثل أهل السنة أنتم كذا وكذا ولكن ماذا مثل المفوضة ولا ولا الذي عليه هو ده ماذا بالحق وتفند له آراءه ومع ذلك يصر لأنه يدعو إلى ذلك أو يرقص هذا المنهج مثلا شيخ كبير أو مثلا رجل مثلا على منصب كبير ومستشيل أن يخطئ وأنتم كذا وكذا هذا لا يعذر هذا لا يعذر انما الذي يعذر من هو من تحركت نفسه لطلب الهدى والحق لكنه لم يدرك هذا الحق ومات على ذلك إنما واحد يبقى على جهميته على اعتزاليته يبقى على صوفيته المخرفة يبقى على رفضيته الضاله إلى أن يموت ويظل أن باقي هذا هادئ وأن فرقته هي الناشية وقد بلغوا الحر هذا لا يؤذر خلاص هو حر هو, هو حر هو حر ويظل هذا لكن فين الأدلة قلاته برنا وقد فندناها له أهل السنة فندون انت تطبق على هذا خلاص وإلا لو كان اتباع كل واحد لمذهبه عذرا ومصوغا لما بقي أحد على وجه الأرض يحاسب ويجاب ويعاقب حتى المشركين ماذا قالوا؟ قالوا إنه وجبنا أباءنا على امتي وإنه على أسرهم مقتدون مقتدون إيشنا نطل دين أباء لو كنا على الباطل لا ما كان عليه هذا التواصل من الاباء والأشياء طيب ممكن يقول ده عفر يستدل بهذا عرف زي واحد مثلا يقول لك زي مثلا الرواقد أو كذا أو خلوف تخلف خلوفا وكذا وكل من يستدل بمن سبق كل من بلغه الحق على وجه واضح جلي يفهمه لو اراد الخصم ان يفهم واساح حجبا الغوايه والعناد ولم يتبعه فهذا لا يقدر كفار بس اللي يقول ان ما في وحي نزل على الناجة سنبكس كافر ها؟ ها بيجيبوا كل حد لا لا هذا كافر هذا كافر هذا كافر العجب الأمير اللي يشكك في إن, في ان القرآن فيه آية واحدة لم ينزل بها واحده فيه آية واحدة بس لم ينزل القرآن بألف الواحده ألف دامين أو لم ينزل بيه الحمد لله رب العالمين إذا شك في اله محمد وأن الله نزل به كفر لا فرق في الحكم بهذا بين من أنكر آية ومن أنكر صورة ومن أنكر القرآن كله أو من أنكر السنه وقال إحنا ما نعمل بالسنة فهذا كافر ولا قال من قال كافر هذا ليخرج من قال المهم المهم يعني بغض النظر عن أشخاص من يدعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل ولن يكلمه تفكير بل لا قول رسول كريم الله يقول لا قول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين وصف الله نبيه وصف الله وحيه وصف الله وحيه قولها لا قول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين لا خلاف انه جبريل وانه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما التؤمن ونقول بقول كاين كما ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ايضا لم الذي يمكن إن, ان جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القران بلفظه الذي نزل به من السماء فني على مرض سبحانه وتعالى او كيف تفعلوا الدليل سبحانه الله هؤلاء مجانين يعني هؤلاء مجانين ثاني الدليل اللي احنا نعارض به الدليل اللي اللي يقول إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ولا نؤمن بها؟ طيب من إيه؟ بصلوا بس وخلاص؟ يعني خلاص وبعدين النبي بقى يوحى إليه وحي الهام أو كذا طيب ما كان يوحى وحي الهام وخلاص جبريل؟ ايه جبريل الوح جبريل كان الله يوحي إلى محمد صلى الله ولهذا رب الله في الظلال الاشاعره والكندية والجعبية اقل حينما انكروا إن الله تكلم بالقران سبحانه وتعالى يقول ما تكلم الله ما متك هؤلاء الله ما تكلم بالقران لكن لكنهم مختلفوا فطائفه قالوا بان القران هذا عباره عن كلام الله وطائفه قالت بان القران هذا عن كلام الله ليه يقولون ان الله سبحانه وتعالى تكلم به لكن نو تكلم كلاما نفسيا يعني القرآن كلام الله بس كلام نفسي كلام نفسي يعني أن هذا الكلام في نفس الله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى اوحى إلى جبريل بما في نفسه ففهم جبريل وعبر فهذا يقول القران عباره عن كلام الله عباره عن كلام الله اللي هو يقين في نفسه أو شكاية عن كلام الله. دخل الأشاعرة دخل الكلبية شكاية عن كلام الله. والفارق في الشكاء والعبارة أن الشكاء أحبه يعني هو وكلامه ما فرق والعبارة لا أبع، لكن عند الطائيذين لم يتكلم الله سبحانه وتعالى. هذا عند الكلبية والأشاعرة. وعند الجمعية الله سبحانه على خلق حروفا كذا في الهوى وخبره. وسماها كلامه وصفها ما كلامه وإضافة هذا لله اه احنا بنقرا في القران حتى كلام الله ايوه القران كلام الله جامعه يقول القرآن كلام الله والاشعري يقول القرآن كلام الله بس ايه كلام الله اليوم يقولك كلام الله من باب اضافه التشريف كلام الله زي ناقة الله زي بيت الله وخد بالك لا زي عباد الله لا فرق فكلام الله من باب اضافه الايه من ذلك ولكن هل الله تكلم حقيقة لا؟, لا عند الجميع ولا عند مشاعر ولا عند الكلبين قبحه الله فالله لم يتسلم فأيه من النصوص أي نص اعتمد عليه ولا نص أي نصوص اعتمد عليه والنصوص متواركرة في هذا وإذ نادى ربك موسى نادى وإذ قال الله يعيث قال ومن أفضلق من الله قيل وأنفذكرنا الله حديثا وقربناه نجيا كل ذي تصرف الكلام نجيا نادى قال أوحى والنبي تصرّف يبين بجلاء ووضوح الله يتكلم بصوت الله النبي يقول كذا بصوت يسمعه من أربك من لكن دول يعتمدون على يفصلون دول أفضل هؤلاء هم المنافقون وهم أعداء الدين، وهم الكفار لكنهم يتزيون حتى تنرر أقوالهم بذية الاسلام لأنه لو جاءنا واحد مثلاً دلوقتي يهودي ولا يقول لنا ان الوحي من ديشان يقول له أنت عدو لكن لما يجب آآ آآ اسمه محمد واسمه ابراهيم واسمه علي ويتكلم بالقران والسنه فيما يبدو للناس هذا الذي يلبس ايه والا هم كفار كل من ينكر هذا كذب لينكر ان الوحي نزل من جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لهذا القران بلفظه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه اذا ماذا قال جبريل للنبي لما كان في الغار من يتقبل يقرا والنبي ما يعرف أصلاً ورجع اخذ فؤاد مدير كلمات اقرا باسم ربك الذي خلق اصرق الانسان معك اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال لقد خشيت على نفسنا ما يكتب ايه لذل حتى ذا بنا ورقه وقال له ورقه هذا ان موسى الذي انزل الله سبحانه وتعالى على موسى وحديث حارث الدهشان صحيح كيف يعيك الوحي يا رسول الله قال احيانا يتمثل لي الوحي رجلا في يكلمه كما يقول وأحيانا يأتيني مثل فلسلة الجرف وهو أشده علي وأشد عليه فيقسم عنه وقد عايت عنه ما قال حديث المعباس في الصيحين لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحرك النبي شفتيه والوحي ينزل عليه ينحرك النبي شفتيه عشان خالد أنه يرسى شيء من الترعلم ارتفع الوحي قال ابن عباس فانا احركهما كما كان احركهما النبي قال ابن الزبير عن ابن عباس وانا أحركهما كما كان احركهما ابن عباس فانزل الله قوله لا تعجل به ل لا تحزن يا ابن ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأ له فكتب قرآن ثم ان علينا بيانه ما تخشى محمد لن تثنى ان شاء الله وانتظر حتى تفعل وحث وبلغ الأمة بلاغاً سليلاً إذن هذا الذي ينكر مثل هذا الكلام هذا ينكر المعلومة من الدين بضرورة معلومة من فيه بضرورة ودائماً جبريل عليه السلام أصلاً هو عدو الكاثرين عدو النصارى عدو, عدو, عدو اليهود عدو المنفقية هذه الأمة زي ما ابو هريرة يكان له بصفة خاصة كل من يكون يعني يعني حساساً في الوحي هذا فانه يكاد له عند مصدر الهدايه زي ما بقول اسمع ابو هريره وقال له حديث يدعوه ابو هريره وابو هريره وابو هريره فهو لما يشكل كل فعل به هريره معناه انه مشكل كل فعل في جمله كبيره من السنه يعني اقصد الصحابه بلا مؤاخذه مش مثلا بينه وبين رقم اثنين مثلا خمسين حديث او مثلا مائه حديث الاف ابو هريره رضي الله عنه يعني مسند بطي اللي هو يعد يعني اوسع المثاليث هذا عدا ابو غريرة فيه من الخمسة آلاف حديد الذي يلحق حوالي ثلاثة آلاف و إذا فارق ابو هريره فارق, فارق ابو هريره عن رقم 2000 او من حديد ابو هريره ابو هريره مش أبو غريرة. في شخص ابو لا في الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والسنه المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اعداء الرسل واعداء الانبياء واعداء الوحي في كل مكان هؤلاء تصفاء بلا كتاب ومن يشق قياده كان كثيرا حتى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ان من انكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون كثيرا إجماع إجماع لا يسأل الله في شيء وأن يمثل من رقابها يعقبهم يجب ويقدمون للسيف إما التوبة والرجوع وإلا إذا هذا لما والا وإلا بالآل العلم من, من يرمى الزرابطة يقتلون ولو تابوا فتوبتهم ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى ده يقدم للسيف على رقابه ينزيق بنافق هذا يقدم للسيف تقطع رقابته ولو قلتك ولو قلتك تقطع الرقابة ثم حسابه على الله تنفعه في الأخيرة إن كانوا صديقا من القتل الحاكم لا لا, لا لا لا لا يجوز لا يجوز قتل هؤلاء قتلا ثريا ما يجوز هذا التئات على السلطان ولو تعطلت حتى الحدود فإن هذا آآ آآ لا يجوز الأفراد فعله هذا نعم كيف المساره واليهود الذين الى ايه اذا اعذرنا إنت... ايه, الفرص؟ م... الفرص يعني يعني يعني إيه, إيه الله. من اللي بتقول يعني يعني فلا يقبل الاسلام الا بدليل كالشمس في ربعتها لنعم أصل بلبنا عليه الإسلام لكن ترى أي الأصل اللي عندك الكفر خيالات الكفر نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على بنفس جلاليات ما عبي نصراميد ولا يعبي ثم لن يؤمن فيه إذا كان الناس ما هذا يسمع وقعد مكملة يسمع ويونتقل لي يسأل إنما إذا سمع عن النجد فلم يسمع عن الإسلام بعض مشوه ولا غير مشوه كل هذا كلام فاضي لابد يتحرك ويطلب الهدى ويسأ وإذا بعد ذلك تبين له مثلا الحرق لكنه أحرق والله سبحانه وتعالى قال ولغير كفر عم أن يرو معرضون ولدينا حرامهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك مكة ومن اليهود والذين حاربوا من مصارف الفتوحات هؤلاء كانوا على شبه يعني ما أقضوا يخطان من دول ما عندهم شبه أو عندهم شبه لكن لم تعتبر لم تعتبر بالشبه يعني الذين حاربوا من نادي كانوا كله زي ابو يعلم عنده حجة وكذا ولا كله زي ابو لهب لا دائما في أهل الملل الكفرية هذه قاده ومتبعون قاده ونتبعوا يسوقون قطعانا من الأغنام والبقر وراءهم والناس يسير دون إلا على الصحة لكن الإشلام لا يفرق الإشلام يفرق, يفرق بين القائد وبين التابع كل واحد ومن أظل من من من أعلى الله أين يذكر في وتعالى فيها اولئك كان لهم ان يدخلوها الا قائدين لهم في الدنيا تسيئون ولهم جنات رجعتان في عظيم أي لا احد ارضا واشد ظهرا ممن الله عن زين الجاهليه واقامه الصلاه وغيرها من الطاعات وكان أي استاذ رحلها ومسعده في خرابها الحسي والمعنوي والقراب الحزي تدموها وتقلي بها وتقضي بها والقراب المعلوم المعلومين منع الزاكرين لإذن الله فيها وهذا عام لكل ما في فيها لا فيأكل في ذلك الأصحاب الدين والقريق إلى خطر والقوة عنها حامة الأسفلية والنصارى إلى أحضر بيت المحضر وغيرهم من انواع القنة سعيد في خرافها وحاسة للداء ومجراء الطفل فجاء ذاهم الله لأن العود بقولها شرعاً وقدراً إلا صارقين وذليلين فلما أقافوا عدار الناس أقاف الله لم يصبحون الذين صرتوا رسولهم لم ينفل رسول الله إما للثور حتى أننا صارقوا في فتح ومنع المسرقين في علينا آمنوا من قبل بيته فقال تعالى يا حيث والذين آمنوا إنا المسرقون لنا فلا يخرج النسجي الحرام بعد عالم ذاته وأخذ بي فالذين الله ما شرع عليكم والنصار تضع الله عليهم المؤمنين فأزلوهم وهكذا كل ما اتطفق بوقته أن يمالوا وقفة وهذا جنة عظيمة وقد اقر بها قبل وقوعها ووقع كما اقر واتدل العلماء في الايه الكريمه على انه لا يدون تنفيذ البخاري من ظهور المساجد لهم في الدنيا فيه كما تقدم ولهم في الاخره كما هذا للعلماء اذا, إذا, إذا الكافر لا يمكن من اما المسجد الحرام فباجماع اما المسجد الحرام فباجماع وهل يقتصر هذا عن المسجد أو الحرام او الحرم هو حول المسجد الحرام خلاف بين اهل العلم في ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اصرى بعبه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهو قد اسري به من بيت امهاتيه صلى الله عليه وسلم الحرام. فمن من قال يحتصل هذا على المنطقة بنفسه ومنهم من قال لا على منطقة الحرم فلا يمكن من تلك الحرام ولهذا الدولة السعودية الآن آخذة آخر بهذا القول تيجي مثلا قبل ما تدخل مكة أو ما تدخل المدينة المنطقة الحرام تلاقي عندك أي تفريعات يقول لك طريق لغير المسلمين قبل ما تيجي تدخل مكة قبلها كم كيلو قبل منطقة الحرم نفسها الحرم يلاقي تفريعة يقولها بطريق لغير المسلمين وهذا طريق للمسلمين فلا يصلونا إلى هذا طيب وأما بقيت المساجد غير المسجد الحرام فاختبت فيه آله أهل وأهل. هل يمكن الكافر من دخول المسجد بصفة عامة غير المسجد الحرام بصفة عام فمثلا لو جبنا مثلا كهرباء نصراني أو لو جبنا مثلا سباك نصراني أو كذا أن يدخل مسجد أو لا يدخل خلاة بين أهل العلم والذي ترجح أنه ما يدخل ليكون هذا يعني رضع له وإهامة له هذه المساجد إنما ينزح عنها هؤلاء إذا كان الجنوب ينزح عن دخول المسجد وهو مسجد نزع عند كل المسجد إلا أن ينتزل فما بالنا بالمشرك الذي جمع بين خبث وقضارة البدن بالجنابة وبين خبث النفس وكضارة المعتقد هذا إنما هو في هذا بالنسبة لبقية المساجد بالنسبة لبقية المساجد هذه تماما قبل الايه يا أيها الذين أمانوا لنبدوا فلا خبر بعد عامين هذا بعد عامين هذا يسا ما, ما هو نفس الكلام هذا قبل <تصفيق> لا هو يذكر فيها اسمه. لا لا تدخل في الآية. لا تدخل في الآية. لا منع مكبرات المسجد مثلا تعمل مثلا إزعاج للناس أو تقلق مراجعهم أو كذا لا تدخل في الآية لأنه ما منع ذكر الله في المسجد. ذكر الله في المسجد بس, بس الميكروفون فقط من هو فقط. لأنه هو منع. وقال ما تخطو. قال ما تدرس. قال ما تصلي. هذا والمعنى أن يمنع ذلك محادثة الله عز لأن ذلك ما حدث الله ورسوله يمنع من الصلاة يمنع من الذكر فيها بصنوت الذك يمنع من البروس يمنع من الخطب نعم لكن إذا كان في مثلا مصلح معين يعني هل مثلا واحد أخي مثلا نفس جماعة المسجد بتعصب عاجزوا ما عجز الفد وعاجزوا ما عجز الله وعاجزوا ما والمغرب إحنا نعلم الناس هذا فيجي أخوي أخوي تخاول الناس الموعظة يعني بلاش يوم ويوم كدا، كدا يوم كذا يوم يوم هل هذا يكون داخلا في الآيات لا ذلك الله في فلا النور في خطيه وموريه قال الله تعالى انما يحكم مذهب الله من امن بالله واليوم الاخر بل قد قسم الله تعالى بروح قلوبنا وتعظيما وتهذيبنا لله تعالى في كبوت اهل الله الرحمن من دونع ويستر في ثم فيه وللمذهب احكام كثيره إلى هذه نعم، فسرعة خروج المسجد وإخراج القبور من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال عرف علي أعمال ما كفرت القذالي خرج الرجل من المسجد، فهذا له بيئة أجس، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القامة في جدار المسجد غضب. وكانت المساجد تجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلها الجنوب وليست محل للدولي ولا للغوات ولا لغير ذلك ولا للتشويش ولا لرفع الأصوات كما جاء ابن البخاري حديث عمر أن عمر رضي الله عنه لما أبصر الجلاني يتكلمان في مزبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علت أصواتهما فحذفهم عمر رضي الله عنه بحصار قال من أين أنتما؟ قال من كذا؟ قال أما إنكم لو كنتما من أهل المدينة لا ضربا يعني ما ينبغي أن المساجد تكون كالأسواق تلفع فيها الأسواق وكذلك نهل من عن البيع فيها والشراء وإنشادي قال صلى الله عليه وسلم لا ربها الله عليك المساجد لم تبنى بهذا المساجد لم تبنى بهذا لها أحكامها العظيمة جدا. جدا يعني يمكن إحنا جل الناس صراحه يجهلون فرمه المسجد يعني جهل واضح وليادة لما مثلاً نقرا في فقه الائمه في هذا في اداب المسجد بس يعبد المالكيه وقد نقرأ الطرطوش رحمه الله تعالى في البدع سبب البدع وحوادث والبدع طرفا من هذا يعني امور لا نتخيلها يعني بعضنا لا يرى وضع المصحف في المسجد و... ولا يبع... ولا يرى مثلا وضع عباءه قدامك ولا عصى ولا كذا لا ينبغي ان تدخل المسجد لأداء العباره والصلاة وتخرج فقط هذا ما ينبغي ان يكون عليك فالتسوق في المسجد منع بعض من علم ويرى ان التسوق هذا قد ينتج منه نزول مثلا شيء من اجزائه ويتاولون لولا ان لو اشق على ومتى مرسوم مشوا عند كل صلاه أن العزية لا تقصد المراصة وإنما تكون إذا أراد إذا أراد صلاة فيصح على خلف المسجد أتسلت ثم أدخل المسجد يعني وإن كان هذا يعني مرجوحاً إذا كان ولو كان هذا قوله لكن على كل هذا يبين عظم تعظيم الأئمة ليوم الله سبحانه وتعالى وبيان حكميات شديدة أضراخنا مشايخنا الشيخ الفوزان حضر الله الله وشيخنا الشيخ الأسرم رحمه الله وتبارك وتعالى ما كانوا يعلقون عن شائط المساجد لا لوحات ورقة ترى الإعلام عم الدارس على ورقة بس خارج المسجد داخل المسجد لا يوجد الله من قط ولا موجود حرق واحد العالي من الحضير الوجود العظيم اللي مش عارف ايه وقبلت وفنن ولي لك قبلت ان إن الله يبشرك يا مش عارف ايه فنجدت الملك الوقت من صلة المحراب والزخارف والزينة والورود وكل هذه هذه كلها على خلاف يعني طريقه السلف الصالح رحمه الله تعالى كان شيخ الشيخ الاكرم ورجل كثيف يدخل إذا داخل المسجد كثيف يحسس اذا وجد ورقه يزعها على طول ايا كان ينزع الورقه هذه انما عندك مثلا في مساجد بعض الاخوه يلاقي استديوهات بس استديوهات مقروئه يعني مثلاً مجلة مشاعر مش عارف مجلة إيه ودي مجلة إيه ودي مجلة إيه وحصل توسع مثلاً عند بعض الإخوة يحط مثلاً صور المنقوبين في العالم الفلسطينيين يذبحون مثلاً أو عراقيين يذبحون أو كذا يضع ويدخل الصور المسجد كل هذا من التوسع الذي لم يرده نص في الشريعة هذا البخاري بوض باباً قال بابه إنشار الشائعة في المسجد هل يجوز إنشار الشائعة في المسجد ولا لا ذوز على هذا وجوزها وذكر حديث حسان لما كان النبي صلى الله عليه يجعل له في المسجد ويقول أهجهم معك روح القدس فإذا كان شعرا يدعو إلى فضيلة إذا كان شعرا يدعو إلى الجهاد أو كذا فلا بأس بهذا في المسجد يعني اختلفوا في هذا الشعر هل يقال في المسجد ولا ما يقال لكن البيع الشراء غير ذلك هذا كله لا يجوز يدخل فيها يدخل فيها لكن الإعلان على قسمين اعلان بمجرد إعلام فقط إعلان مصلين يا جماعة الأخ فلان توفي أو والد الأخ فلان توفي وأصلي على في المسجد فلان يلا عشان نصلي عليه ليه؟ العصر هذا الإعلان المجرد هذا لا بأس به هذا لا بأس به ويجنب المنارة قدر الامكان. لكن لو حصل وأنه يبقى مثلا فيه خلافة للناس والإنسان هيوعب هذا الإعلام لكن في يعني ميكروفون توفي فلان اليوم والدخمة كذا من أجل الصلاة عليه فلا بقت بهذا إذ لا فرق يعني أن يكون الإعلام في المسجد عادي ولا الإعلام أن نحط سماع يعني أقول لكم يا جماعة فلان كذا أو أقول يا جماعة فلان كذا إذ لا فرق في هذا وقد جاء في الصلاة المخارج أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعترا ونعى عبدالله بن رواحة ونعى زيد بن حارثة في المسجد في المسجد نعاهم الذين في المسجد فيجوز هذا أما النعي الذي هو بات على طريق... طريقة اهل الجاهليه توفي إلى رحمة الله اليوم فلان الفلاني عميد عائله فلاني واخو كل من فلان الفلاني المدير بتأمينات ومش عارفه الو... هذا طبعا كله لا يجوز طيب نكتفي بين القبر